الحمد لله رب العالمين ذاكر من ذكره وزائل من شكره ومعذب من كفره اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ولي الصالحين و أ ش ه د أ ن سيدنا ونبينا محمدنا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم فصل وسلم وبارك عليك سيدي أ ب ا القاسم يا رسول الله ص ل ا ة وسلاما يليقان بمقامك عند ربك أ م ا بعد أ ح ب ت ي في الله حديثي معكم اليوم عن م د ر س ة قلل المتخرجون فيها في الحاضر على ك ث ر ة من تخرج فيها في الغابر إ ن ه ا م د ر س ة ا ل أ ن س بالله إ ن ه ا م د ر س ة القرب من الله إ ن ه ا م د ر س ة ا ل م ع ر ف ة بالله إ ن ه ا م د ر س ة نحن أ ح و د ما يكون إ ل ي ه ا في عصرنا هذا إ ن ه ا م د ر س ة قيام الليل قيام الليل ا ي ه ل ا ح ب ه ليس في رمضان فقط و إ ن م ا قيام الليل في كل ل ي ل ة كان الصالحون يقومون بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى لان كان البعض يانس بليال اللهو وليال البعد عن الله سبحانه وتعالى فان الصالحين انسهم في ليال القرب من الله يصفون اقدامهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى يتردونه يسالونه يستغفرونه و إ ذ ا أ ر ا د الله بعبد خيرا أ ر ا ه معصيته وحجب عنه طاعته ل أ ن ه إ ذ ا ر أ ى معصيته ركض إ ل ى الله و أ س ر ع إ ل ى رضوان الله و م غ ف ر ة الله وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم وهذه عشر ا ل م غ ف ر ة تهل علينا مضت عشر ا ل ر ح م ة أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة يا ترى هل رحمنا في تلك العشر أ م أ ن ن ا لم نرحم بعد و إ ن م ا يرحم الله من عباده الرحماء و إ ن م ا يغفر الله سبحانه وتعالى من هم أ ه ل لمغفرته ورضوانه امن هو قانت ا ن ا الليل ساجدا وقائما يحذر ا ل آ خ ر ه ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يصومون والذين لا يصومون هل يستوي الذين, يقومون والذين لا يقومون هل يستوي الذين يتصدقون والذين يتصدقون لا هل يستوي الذين يطعمون والذين لا يطعمون هل يستوي الذين ي ق ر أ و ن الكتاب ويعملون به والذين لا ي ق ر أ و ن ولا يعملون هل يستوي الذين هم في قرب من الله و أ م س به من البعيدون عنه وعن طريقه وكتابه ورسوله ان الصالحين كان من مقالتهم ان قالوا نحن في ل ذ ة و س ع ا د ة لو يعلمها الملوك لجال د و ن عليها ب ا ل س ي و م انها ل ذ ة الانس بالله انها ل ذ ة القرب من الله سبحانه وتعالى هذا القيام ايها ا ل ح ب ه بين يدي الله لو انك في هذه الدنيا ذهبت الى انسان ما قدر قدرت منزلته وعظمت منزلته ام صغرت لو انك وقفت ببابه مرارا وتكرارا لطلب ما فان الباب سيفتح لك يوما ما وعلى قدر كرم هذا الانسان سيقضي حاجتك فما بالك اذا وقفت بباب الله اذا طلبت من الله اذا ت ن س ت بالله سبحانه وتعالى إ ن ه سيتجلى ع ط ي ي إنه س عليك برحماتك ومغفرته و س ي ع ط ق رقبتك من النار إ ن أ ن ت لازمت بابه ولزت برحابه و س أ ل ت ه من فضله و ا س أ ل الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء عليما أيها لحبة إ ن م د ر س ق ي القيام م ا ل ل ل ي ا بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى في جوف الليل وحدك مؤتنسا بربك سبحانه وتعالى يذهب عنك الاعراض غ ف ل ة يذهب عنك ل عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر من ا ل آ ي ا ت لم يكتب من الغافلين ومن قام ب م ئ ة كتب من القانتين ومن قام ب أ ل ف كتب من المقنطرين والقنطار ايها ا ل ح ب ة أ ل ف ومئتان أ و ق ي ة أ و أ ل ف و م ئ ة أوقية ا أو ل أ و ق ي ة الواحد ة أ ف ض ل مما بين السماء و ا ل أ ر ض ا ل م ق ن ط ر ي المقنطرين القائمين بين يدي الله سبحانه وتعالى إ ن القيام بين يدي الله وتلك ثمرات القيام الرضا بما قضاه الله وقدره ر الرضا بما قضاه الله وقدره بالقضاء والقدر خيره وشره ه قضاه الله حلوه ونحن الحاجة في يمس بما م بالقضاء إلى إ ن الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آ ن ا ء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى اذ لا ينصر طها ا من آ خ ر ص و ر ة طها ا والتي يستهلها الله بقوله طها ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى إ ل ا ت ذ ك ر ة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق ا ل أ ر ض والسماوات العلا إ ل ى آ خ ر ما قال الله يقول الله سبحانه وتعالى في آ خ ر هذه ا ل ص و ر ة ا ل آ ي ة التي استمعتم إ ل ي ه ا الرضا بقضاء الله لن ترضى إ ل ا إ ذ ا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى بينك وبينه تعرض عليه مشاكلك تعرض عليه مسائلك ت س أ ل ه ا ل م غ ف ر ة ت س أ ل ه الرضوان من ثمار أ ي ض ا القيام بين يدي الله وهذا هو عنوان تلك ا ل خ ط ب ة ثمار القيام بين يدي الله ثمار قيام الليل هؤلاء الذين يتركون فراشهم اتركون زوجاتهم و أ ت ر ك و ن س م ر ه م و أ ص د ق ا ء ه م ويصفون أ ق د ا م ه م بين يدي الله رافعين أ ي د ي ه م لله موجهين وجوههم الى الله مفرغين قلوبهم مما سوى الله هل سيعرض الله عنهم أ م ان الله سبحانه وتعالى سيعطيهم ويفتح عليهم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل ف إ ن ه داب الصالحين قبلكم و م ق ر ب ة إ ل ى ربكم و م ك ف ر ة للسيئات ومنهات عن الاثم و م ط ر د ة للداء عن الجسم يا لها من أ د و ي ة ع ظ ي م ة نحن في امس ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا إ ذ ا أ ر د ت أ ن ترافق الصالحين فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اذا اردت ان ترافقهم فعليك ان تقوم الليل لانه داب الصالحين قبلنا إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أردت أن تتقرب تقوم بين يدي الله وأن تسجد أن بين فعليك يدي ج ا ء صحابي جليل ممن كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم سل وتمن علي فقال يا رسول الله ا س أ ل ك مرافقتك في ا ل ج ن ة قال وغير ذلك قال لا بل هذا قال فاعني على ذلك ب ك ث ر ة السجود ه ل أ كثرنا السجود أ ي ه ا الاحبه كم منا لو أ ن ن ا عرضنا هذا السؤال وعلى المتكلم قبل المستمعين من منا تخرج في م د ر س ة قيام الليل من منا يقوم الليل من منا يتهجد لله سبحانه وتعالى سيما في هذه ا ل أ ي ا م المباركات سيما في هذا الشهر الكريم الذي تعتق الرقاب فيه من النيران والذي تفتح فيه أ ب و ا ب الجنان والذي ينزل الله سبحانه وتعالى أو الرضوان ينزل من الله على عباده المؤمنين الصالحين الصائمين أ ي ن نحن من هذه ا ل م د ر س ة التي ما تخرج فيها إ ل ا القليل إ ل ا من رحم ربه مع أ ن الكثير من ا ل ص ح ا ب ة الكرام إ ن لم يكن جلهم أ و كلهم كانوا من رهبان الليل كانوا من القائمين بالليل كانوا من المؤتنسين بالليل أ ي ن نحن من ذلك أ ي ه ا ل ا ح ب ة الكرام مدرسة ق ي انك م الليل إ تريد الشرف وما من مسلم مؤمن عزيز لا يريد الشرف إ ذ ا بحثت عن الشرف ف إ ن الشرف في قيام الليل قال سيدنا جبريل لسيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت وأحبذ من شئ فانك إ ن ك م ف ر ق عش شئت ما ف إ ميت و أ ح ب ذ من شئت ف إ ن ك م ف ا ر ق و أ ع م ل ما شئت ف إ ن ك مجزي به و ع ل م لان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس صدقت يا رسول الله شرف المؤمن يامن تبحثون عن الشرف يامن تبحثون عن ا ل ع ز ة يامن تبحثون عن الاستغناء إ ن الشرف كل الشرف أ ن تقوم بين يدي الله أ ن تاتنس بالله إ ذ ا كنا في هذه الدنيا نتشرف ب أ ن ن ا نمشي مع فلان أ و علان أ و مع الوزير الفلاني أ و مع الحاكم الفلاني أ و نجلس مع فلان ونمشي مع فلان وفلان يقضي حوائجنا فما بالك إ ذ ا تشرفت بالقيام بين يدي خالق ا ل أ ر ض والسماوات بين يدي الذي في يده كل شيء سبحانه وتعالى إ ن ه لشرف ما بعده شرف ايضا من ثمار قيام الليل اذا اردت ان تصبح طيب النفس اذا اردت أن تصبح نشيطا تصبح ن اذا اردت أن تصبح ان مقبلا على الدنيا متفائلا مستبشرا فعليك بقيام الليل قال صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية على تعقد احدكم اذا سلا نام هو ثلاث عقد يعقدها الشيطان على ق ا ف ي ة أ ح د ن ا إ ذ ا هو نام عليك ليل طويل فنم ف إ ذ ا هو قام فذكر الله إ ن حلت عقده ف إ ذ ا هو ت و ض أ إ ن ح ل ت ا ل ث ا ن ي ة ف إ ذ ا هو صلى إ ن ح ل ت ا ل ث ا ل ث ة ف أ ص ب ح ص ي ب النفس نشيطا و إ ل ا أ ص ب ح خبيث النفس كسلامي وذكر عند المصطفى صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أ ص ب ح فقال أ ع ز ك م الله ذلك رجل بال الشيطان في أدنه ب اذنه ل ل ا ش ي ط كم صمت هذه الاذان من بول الشيطان فما هي تسمع ل أ ن الشيطان يبول فيها يوميا أ ن ه لا يقوم بين يدي الله فضلا عن أ ن يصلي ق ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة وهي صلاه الفجر نحن المسلمين مقصرون اشد التقصير في حق ربنا وفي جنب ربنا سبحانه وتعالى يا من تريد أ ن يكون وجهك متلالئا مستنيرا وجوه يومئذ م س ف ر ة ض ا ح ق ة م س ت ب ش ر ة قال سيدنا عبد الله بن عباس حبر ا ل أ م ة ترجمه ا ل ق ر آ ن من القيام بين يدي الله من ا لان ق ي م ب ي يدي العبد ل لأن ل ه ا إ ذ ا قام بين يدي الله أ ق ب ل الله عليه ف ي أ خ ذ من نور النور ويتلو من كتاب النور ويتصل بنبي النور فهو نور على نور تجد في وجه ه ا ل إ ش ر ا ق تجد في وجهه الابتسام الاطمئنان ا ل ر ا ح ة ا ل ن ف س ي ة ا ل ر ا ح ة ا ل ع ص ب ي ة ل أ ن ه كان ب ا ل أ م س مع الله إ ن س ا ن عندما يلتقي بحبيبه أ و يتزوج الناس يهنئونه ويقبضونه على ما فيه من س ع ا د ة فما بالكم بمن التقى بالله سبحانه وتعالى واتنس به وقام بين يديه وحده ورحم ق ا م بين يديه وحده و الله رجلا قام من الليل ف أ ي ق ظ ا م ر أ ت ه ف إ ن لم تقم نضح وجهها بالماء و أ ي ض ا رحم الله ا م ر أ ة فعلت مثل ما فعل زوجها إ ن الله سبحانه وتعالى أ ي ه ا ا ل ا ح ب من ثمر الليل أ ي ض ا ومن ثمار قيام الليل أ ن الله يضحك والله إ ذ ا ضحك فهذه ع ل ا م ة رضا يضحك إ ل ى العبد ي ت ر ك فراشه فيما في, في الليل الشتاء الطويل البارد يترك فراشه ويترك زوجته ويقف و ي ت و ض أ ويقف بين يدي الله يضحك الله له ع يرضى الله عنه فما بالك إ ذ ا رضي الله سبحانه وتعالى ع ب د ه كيف ستكون حياته كيف ستكون تصرفاته ا ل ي و م ي ة وعلاقاته ا ل ز و ج ي ة وعلاقاته ا ل ا ج ت م ا ع ي ة وعلاقاته في العمل أنه سيكون م ت ف انه ع ل ا سيكون على نور من الله سبحانه وتعالى ومن لم يجعل ا له ل له نورا فما له من نور أ ا ى من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ك م ن امثله في الظلمات ليس بخارج منها الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ء ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات إ ن ك إ ذ ا ا ل ت ج أ ت إ ل ى الله سبحانه وتعالى نور الله بصيرتك نور الله لك طريقك على انه نور الله نور السماوات و ا ل أ ر ض أ ل ا فلنتحر هذا النور أ ل ا فلنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يامن تريد الحور العين إ ن مر ه و الحور العين ومأرى ان ل ل ح و ر ا ع ي أن تقوم بين يدي الله بالليل وإنك إذا كنت بين يدي الله بالليل قالت ا ل م ل ا ئ ك ة هذا خاطب يطلب خطيبته من الحور العين يا من تطير القيام بين يدي يوقفك في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هذا لا يوقفك في عرصات يوم لا من تقفك و ل ا ي ط و ل عليك تدخل ا ل ج ن ة بغير حساب لانك وقفتها هنا فلم تقف هناك كما تفضل ش ي خ ن ا لا عزتي وجلال ا ج م ع على عبدي ام ل ي ن و خ و ف ي ن ا ل ل ي ي أ م ن هنا اليامن ل خ ف هنا ي أ هنا ك والذي يخافه يامن هنا يخافه ن ا ك شوف انت بامن و ا ل ا ه هاي هتخاف هنا من الله سبحانه وتعالى ي ؤ م ن كالله هناك ه ت أ م ن ه ن ا ه ت خ ا ف هناك أ س ا ل الله سبحانه وتعالى أ ن ي ؤ م ن ن ا هنا و أ ن يخوفنا منو ها هنا حتى نقوم بالواجبات التي هي علينا أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم و انتم مؤمنون برجالكم الحمد لله على ما أ ن ع م وله الشكر على ما قدم أ ح م د ك اللهم حمدا يوافي نعمك ويدافع عنا لقمك ويكافئ فضلك ومزيدك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له مع أ ن ه ما عده الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولسوف يرضيك ربك فترضى كان يقوم من الليل حتى تتورم ق د م ه فيسال عن ذلك فيقول افلا أ ك و ن عبدا شكورا في ب د ا ي ة ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة ناداه الله سبحانه وتعالى يا أيها المدسر وذهابك قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطحر وقال له يا ايها المزمل قم الليل إ ل ا قليلا او انقص منه قليلا او زل عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ة أ ي لنبدا ل ن ب د أ ولو بركعتين لنتدرب على ا ل م ع ر ف ة بالله و ا ل ق ي ا م بين ي د ي ا ل ل ه و ا ل ل ه ستجدون ا ل ر ا ح ة و ا ل ل ه ستجدون ا ل أ ن س ب ا ل ل ه سبحانه و تعالى ا ل ق ي ا م بين ي د ي ا ل ل ه بدر ل من أ ن ت ش ك و ى ابدا اشكو ح ا ج ت ك و ح ا ج ت ك ل ل ه س ب ح ا ن ه و تعالى من هي رضي مثلا و ق ص ر ل ل ذ ي ن كانوا ي ت ل ذ ذ و ن ب ا ل ق ي ا م بين ي د ي ا ل ل ه سبحانه و تعالى هو عبد ا ن م ش ي وعمر بن ياسر ي أ م ر ه م ا المصطفى صلى الله عليه وسلم أ ن يحرسا المسلمين بعد أ ن قفلوا من غ ز و ة ذات الرقاع فوجد سيدنا عبد بن بش عمر بن ياسر مجهدا فقال له نم أ ن ت في أ و ل الليل وقام هو بين يدي الله سبحانه وتعالى ل ي أ خ ذ ا ل ث و ا ب ي ن ثواب ا ل ح ر ا س ة وثواب قيام الليل يحرص اسمع ا ي و ا الجندي الذي تحرس اين انت من الاذكار واين انت من الصلوات اذا استطعت ان تجمع بينهما عينان لا تمسهما, لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله اراد ان يجمع فقام واخذ بالقراءه ق ر ا ء ة ليست قراءتنا ع ل م ا ق ر ا ء ة تدبر يقومون بالمئين من ا ل آ ي ا ت ف إ ذ ا باحد ا ل أ ع د ا ء يصوب له سهما انظر يونا حبيب انظر و ا ل ن ب ك على أ ن ف س ن ا يصوب له سهما ف ي أ ت ي في ك ت ف ه فينزع ا ل س ه ب ويكمل قراءته ويكمل صلاته ويكمل قيامه بين يدي فاطر السماوات و ا ل أ ر ض فهو بين يدي الله وهو يعظم هذا المقام وهذا الوقوف بين يدي مولاه فلا سهم ولا رمح ولا سيف يستطيعوا جميعا ان يخرجوه من مقامه ووقوفه بين يدي الله ينزع السهم ويكمل صلاته ثم يرمي هذا العدو بسهم اخر فيشق عليه وينزعه ولكنه ينزل فيسجد وفي سجوده يهز حمار بن ياسر فيقوم مفزعا فيعمل ح ر ك ة فاذا بالعدو يهرب فلما س ج د اكمل الصلاه لم يخرج من صلاه ة ن لو ان د ب ا ب ا حقت علينا نخرج من ص لاتفه الاسباب لو ان التلفون ضرب علينا ونعلم ان هناك مصلحه سهولة لا وهي هذا ما الناس الى الليل قيام وهو يضرط ويصير دمه يكمل ينقل فيسكت ثم يتشهد ويسلم فيعاتبه سيدنا عمار قائلا له أ ف ل ا اخبرتني عندما أ ص ب ت في ب د ا ي ة ا ل أ م ر قال يا عمار لقد كنت أ ق ر أ ب آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن ملات نفسي روعه ووالله لولا اني اترك صدرا من ثغور الاسلام جعلني عليها المصطفى ص لكان ى الله عليه وسلم ل الموت اهون علي ممن, أقطع تلك من ممن أن, أقطع أو من ان اقطع تلك القراءه التي كنت اقراها يالها من لذه ما بعدها لذه لذه القيام بين يدي الله لذة لست مجرد ثروات كما نصلي وعد ركعتين في ركعتين لو خلصنا ولا لا ل ذ ل ب يتلذذ ز بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى إ ن أ ح د ه م كان يصلح المسجد فسقطت, فسقطت ص خ ر ة من المسجد جاء إ ل ي ه ا جميع أ ه ل الحي وهو ساجد لا يدري بها ذ ا ل أ ن ه في غ ي ب و ب ة مع الله ل أ ن ه في و ن س و ح ل ا و ة مع الله سبحانه وتعالى فاين نحن من هذه ا ل م د ر س ة م د ر س ة قيام الليل والحب مضى الثلث من رمضان ثلث ا ل ر ح م ة وها نحن في ثلث ا ل م غ ف ر ة وسينقضي ت ت ن ق ض ي و ثلث ا ل م غ ف ر ة و ي أ ت ي ثلث ا ل أ خ ي ر والعشر ا ل أ خ ي ر من رمضان فهل شمرنا ام ا رمضان هذا سيمر كرمضانات ك ث ي ر ة مرت علينا ولم ن غ ت ن ب ولم نقم فيها الليل ولم نتهجد فيها ولم نتحرر ي ه ا ل ي ل ة القدر اركضوا الى ربكم اركضوا واسرعوا قبل ان نركض خذ من صحتك ا لسقمك الان الناس يقول لك、المجبر. اما ا ب ر اما احيل على المعاش ب ك ر ة اصلي ه ف ر غ انت في كبد يا ايها الانسان انك كادح من ربك كدحا فملاقيه لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد أ ن ت في م ش ق ة وستظل في م ش ق ة ط ل م ع انك في هذه الدنيا فاغتنم فاغتنم قبل أن يمر ان ل و و ق ت أ يضيع الوقت و أ ن تندم ولات ح ي ن م ن د م عندما تجد أ ن ا س ا معك سبقوك إ ل ى ا ل ج ن ة و أ ن ت في م ؤ خ ر ة الرقب ان لم تكن في الرقب ذاته ا ح ب ت في الله أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعل هذه ا ل خ ط ب ة خ ا ل ص ة ل و ج ه الكريم أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن نكون من أ و ل العاملين بها أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يحبب إ ل ي ن ا قيام الليل اللهم حببنا في بعضنا اللهم حببنا في بعضنا وابغض الشياطين من بيننا و اللهم غ والحقد والشحناء والعداوة والبغضاء قلوبنا ل ل من اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وعلى الاسلام والايمان جمعا توفنا اللهم اهد ي كل انسان يريد الدين الحق الى الدين الحق اللهم انا ن س أ ل ك رضاك و ا ل ج ن ة ونعوذ بك من سخطك والنار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين خزايا ولا مستونين. نسألك اللهم ي و ا ل ر انا نسالك ونعوذ بك من خ ت ك و ن إنا ن ا اللهم ر ل س أ العتق من النيران والفوز بالجنان اللهم ا ن ن س أ ل ك ان تجعل هذا الشهر شاكدا لنا لا علينا يا رب العالمين وثقنا ا فيه لما تحب وترضى يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ببركة على سيد الانبياء عباد والمرسلين اذكروا اذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة الصلاة والسلام الله الله العظيم على سيد واقم يغفر